قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب